ما كان لنبي أن يكون له أسراح حتى يسن في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسراح حتى يسن في تريدون عرض اللهم ارينا ما في الدنيا وامورنا والله, والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم